بجد لبلا يا ريت تهي جن حار والغير ما جوال بجد لبلا يا ريت تهي جن حار والغير ما جوال ممكن اجيك في اي مايل dang deng deng viti lilu ala de deng deng بالليل والدن في طول الليل وسهرتي تطول اول ما نم kalam masul wan talal el ish بس كفايه يا ملك ليه نهايا ايامنا لسه من تاني لينا كل اللي <تصفيق> يا شوق خلاص كفايه يا ملك ليه نهايا ايامنا لسه ونعيد من تاني لينا كل اللي يا ابن فخر البلد وناخد فيها للأبد لبنا ابن سوقها بجوزي قال لن نجي نصفي سفر بلد بنزيد عمارة البلد بنزيد خضره لبنا ابن فخر البلد وناخد فيها للأبد لبنا ابن فخر البلد وناخد فيها للأبد يا ابن بجوزي قال لن نجي نصفي سفر بلد بنزيد عمارا البلد بنزيد خضره بكره بتجي بالحرب في الشرق وفي الغرب بكره بتجي بالحرب في الشرق وفي الغرب في الشمال وفي الجنوب يا متتوحد قلوبنا يا بناكه تنكريبي بكره بتجي بالحرب في الشرق وفي الغرب بكره بتجي بالحرب في الشرق وفي الغرب في الشمال وفي الجنوب يا متوحد قلوبنا يا بناكه